بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد لرمذاة العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد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 إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهالا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحال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 فجعلنا يومئذ يذكر الانسان وان لناه الذكرى يقول يا ليتني قدمت حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي